Fadzalkah yooma izir, yoomun asir, ala al kafirin gair yasir. Zarni wman khalqtu wahida, wajal tu lehuh ma lam mamduda, wabni nshuhuda, wamahat tu lehuh tamihda, thumma yutmam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 وما يذكرون الا اي شاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره